كما فاركت على إبراهيم وعلى يال إبراهيم في العالمينك كحميد المجيد أما بعد فإن نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدياد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بلاينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول أن كانت اللي إزازي المرامي المرأة من أسلك الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر أسقلاني غيشتهنا لذي فائضا ما بو صلاه المسافر والمريض عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اول ما فرضت الصلاه ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاه الحضر ومتفق عليه ده عاشر زي قال سديجه تولبو ما انت برميتن اول ما فرضت الصلاه ركعتين يكام ذلك نيوش برز قدور قدور كاد فاقرت صلاه السفر ل ل لكتي سفر دور كارتك وأخوي معي وا وأتمت صلاة الحاضري بلام ل لكتي سفر الدور كارتك تاو دكاك البيتة سوار كات وللبخاري ثم هاجرة فعورض أربعة وخير الصلاة السفري على الأول البخاري هتيك ذيك هتيك زرتك تفورض أربعة أودع فرزكبو سارك وقيرت صلاة السفر على الأولي بلام صلاتي نيجي سفر هل ما ولا حالتي يكم وزاد أحمد إلا المغرب تنهى مغرب نبي فإنها وتر النهاري أول شيء وإلا الصبحة وتنهى بيانين تطول فيها القراءة قراءة وعن قراءه رضي الله تعالى عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر السفر ويتم ويصوم ويفتر أراه الدار قطنية وروات وسقاط إلا أنه معلول وضعيف الجمحل زرع ضعيفة دا يا عائشة لا صحيح ولا سلمي مثل مثلا كفيع من بني قيس صلى الله عليه وسلم هندرد من يشاركني قصر ذكر قصر يعني كرت ذكر دواء دا ويتم هندك شنو خوي ذيك ويصوم ويفطر وبروجز ده هندرد دا ليش ثاني ذكر دواء دا فالذكر ضعيف لدار قطنية والمحبوس عن عائشة بلان أولي الصريح ليس دا يا عائشة لا صحيح ولا سلمي من فعلها لفعل داعشير صحيح على وقالت فلم إنه لا يشق علي أخرجوا البيهقي سنبياقين أوشان هيك إذا فلنسن بو مشتق لسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته روى احمد الصحابي ابن خزيمه وابن حبان صحيح الجامع هذه قصه صحيحه ابن عمر زي قايله الجامع فرميتي الله عليه وسلم خداي اوي دايته انسان دايت رخصتكان رخصت رواح محمد الصاحي ابن خديم ابن حبان حدقت الصاحي الجامعة تمان ليبر كان بس شواذة شقشتي أول يا ابن عباس رضي الله عنه دفر مثل أمين في إمامي أجر مس مسافر مكروهاه إمامي نهج مكروهاه إمامك أو صار كاسم لدود يجاكت بلى أنا جبت له هرت دور وال وفي الرواية كما يحب أن تقطع زئمه والراب لروايات الشيعة صنف خوش عزيمة كانه المقدى هذا صح صحيح صحيح عزيمة بليتلوى إنسان رأ لكاتي سفر لكاتي سفر دتواني بروجيبي خايجي القرآن دبره وأن تصوم خير لكم باش لكاتي سفر أجب روجي باشته بلام بروجي منك عزيمته ش كاننك في ترك يعني رخصته. قالوا لك كان هناك إلا كثير من الروسات لا يوجد الروسات فإذا كان هناك حالة إعطيادية ورد عزيمتها وعن رضي الله تعالى عنه قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال او فراسقة صلى ركعتين روى مسلم بيغمبلي قال صلى الله عليه وسلم أجر سيميل سيميل تقريباً دكار فين او فراسخه بلا فراسخ استخدمكها 1 كيلو متر سي او قال ثلاثه او فراسخ ثلاثه فراسخ تقول لك انا شوشي كبيره بلا ملف عليه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر ذي الحليفه قصر جمعك ديال ذي دي الحليفه شحال على تقريبا 8 فراسخ لا وعن رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه النبوذ البخاري وعن السكرى المالك رضي الله عنه سربت د فهم خرجنا مع رسول الله د فهم لما قلت يا خمبل الله عليه وسلم تينا لمدينة وتنينا مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين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 رخيوب بيدها، وأولئك الذين لا يدرّون دو صحابك الاتحاد السوفيتي دو صلاة قصود زم دو صلاة قصود زم يأكد، أجردناه وانه عندك، كهاتو أنا مي لبابي هويا ت ت تصير إذا ما ناسين، بس... وعن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصرون. وفي لفظه بمكة تسعة يوما فواه البخاري فعند يالا الهندك رواية الهاجداء لركضين وزداء ابن عباظه ذا يقوى نفسه بيقبلي قوى صلى الله عليه وسلم نوزد رجان ماوى لهموين وفي سبعة عشر الهندك رواية حفده وفي اخرى خمسة عشر صحيحة للمشاهدة المصالح طبعا دائما يقولون أو, او, او إختراع كذا نامه حادة هجدة نوصلة يا مادم زيادة كنوصلة كامي لفظك اضطراب دين يفترابه كحد بكبر زين شواذك تونا كهندك قلنا هج تنوصلة يعني مادم ثابت هو صحيح على بخاري أو يان ثابتة ولو عن إبراهيم الحسين تمانية عشرة غلام ضعيفة بضعيفة حتى فهذا نوصلة اللي هموي أثبت له كيا غمر ولو عن جابر طبعا إبراهيم بن حسين صتو عشرة حديث يا عمر روايات فيها، والجابر كري عبد الله دفر مير زي ما نسميه أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة دفر مير لتبوك بزجاجا قرن نجاني كل ذكر دواء، والرواتب والصدقات إلا أنا وكتلها في وصي حديثك الصحيح أبي داود شيخ صحيح وصحيح دانيه، وعلى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتاح لك ثمر قبل أن تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يلتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه اذكر ابن ابي داود البخاري ومسلم متفق مالك الله عليه وسلم السفر بك قبل ان تزيغ الشمس بزوي الرز النبي اخر الظهر لزكيتي لقد نورال دياشن لايكاتي عصر الى وقت العصر ثم نزل ذاتك عليه فجمع بينهما زم يدك الدور, الدور كات فإن فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل ظل صلى الظهر والله ما قبل ايش تزدوق اياه نورال كده كدو صلى الظل ثم الراكب يكتب الراجم متفق عليه طبعا تواني انسان او لذلك عند خلاف نزلت اياه جمع اولا ترى يا تاخير هذا قلنا النبي تقديم كي الا بعذر النبي وهي تاخيره طالما تقديم بيان تاخير بتم حسب ضربي 13 ه كريهه وفي روايه الحاكم في الأربعين إمام حاكم لعني وهي 40 دفعه بيستان الظهر والعصر ثم ركب قال يبقى ان الزياده ما يلبس بده يقدمه على النافي اللي قال على التقديم ده في الرساله زيادة سقالي وقيق ويبوها واليا بين عيني مستخرج مسلم، طبعا كبارتي مستخرج لك معلومات تقول مستخرج علم الحديثة، مستخرج إسماعيلي ما المستخرج من على صحيح مسلم، مستخرج من على صحيح بخاري راوي تعبك أيديا همان حديث لديني حديث اجديني لقي إمامي بخاري هو حديث إسنادك أنا تمشى لك عارفن علي بن مدينية دبيني أيش عينا بدوك في لقته علي بن لشيخ الزياده وشيخي دقاته وما شيخي البخاري وما شيخي مسلم لو يقبلوا دي مستخرج البخاري مستخرج مسلم فالمدرج عنده اسناد يا شخصك زيادته او ذوق ديال كم تنبو بيدو دي اسناد دي عالي بو إسنادي نازلة. كان إذا كانت كان كان تزال الشمس رش زوالك دبو الظهرة الظهر منجي نورانك والاسره جميعا نوران واسرك دغدغ ثم ارتحل او ذا سافر وعن معاد ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك معاد جبل عن صحيح صلى الله عليه وسلم دبرنا اني بلغ بي جنبري صلى الله عليه وسلم ان غزويت ابوك رويت فكان يصلي الظهر والعصر جميعا يجني وروى ابيك ولكن دوركات دوركات والمغرب والعشاء جميعا يعني تصير كاد بدوركات بكا روى مسلم فالبدقي ابن مسلم الروايه كذا الله وعلي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله كان شخص الشخص حليسي الرواية لها مثل بأغنبلي خواسر فرميتي لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عثمان طبعا عندما كانت ضعيفة دي. إمامي دعا قصدين بإستاذة الضعيفين أيتيو. طبعا أما في باقي فرسخ ميلا كان هذا صار برد بريد صار بريد نکه شش هزار پارسک شش هزار که زرآن استی میگیم که شش هزار سی تلویزیون می آه تلویزیون می نکه تقریباً نکه اشتاید چیلو مسکه لیم دو کی دی مو باقلت دویی نپرسکیم هزار ششصد متر. آیا؟ آن شر از اون لی عن تقریباً بلا كان أول ذيك الدنيا معناه أول دائما لو رقمي زيادة مية كم تقول تمانية واحد سبعة ضعيفة كأول سن سنعده ضعيفة بله لا ضعيف إروان الغلشة في علمانة ما ضعيف دعنا غليش بابا الإمام دارا قطنيش ما بعس ما قد زارب هل معناه أول صحيحة شو الدكتور دي السنة ولا علاش هي لسنة يش بعض كا هل كتاب أو إخصاص علا لا ووو داودني كتابش بس كان كده وعن جاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا اساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأصلوا أخرجه الطبراني في الأوسط يعني في, في بإسناد ضعيف عند ذكر ضعيف جامد صغير في شعر ضعيف لذلك يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون يانك المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يعني ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون وانيا نعم. طب لو هاي هلأ حد يس حد يسدي ما هذا هتن... ليس من البر الصيام في السفر. يعني قسمت بعشر شتى للسفر. نعم. ليس من البر يعني خير يوم قربنا غاتي. فلان شتى. أجابش شتى هني ليس من البر. بر يعني أو قرب أو لي بردية. يعني خير يوم قلنا قلنا غاتي. فلان خير يخدقاتي. لا بردية لا بل هو شخص ما شخص بردية. هذاك شخص زيهم اللي يركب الدبيني لو برو بتاري برو لو أنا برشيه وإلا خد منه جيم هالش بباسكيلي برواتن في هذا يعني بعمل شرني باسكيلي مع طارة يعني سعره يعني تعرية لسه يصير لك رأوستها ونيت بره باستقال روجي وأن وهو فيه مراسل سائل المسيب عند المنهيق مختصرا مرسل سائل المسيب مرسل إذا قال التابعي قال صلى الله عليه وسلم وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عن كسط وشتاة حديثة تقنب الرواية كذلك قال كانت بي بواسير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقول بواسير أم أبو؟ أم أسير والله أم ذلك وجاء ما أسيرين هو ورم في مقعد فهو مأسيري أم بقم بمأسيري مزالة هو ورم في مقعد أم بقلت أن تأتي مأسيري مثلا مصرات فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أم بسألة في صلي قائما أفهون يشدكا لم تستطيع أقنبتني بدأ فإن لم تستطيع فحالا جلب لا تنشكد حديث جابر هو البخاري وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ذاك عبد الله كذا في بصح حديث الروايات الكليه دبر مي بيغمر اخواص اورسدان نخش شكد دما عاد اجمل ليبي عاد يعود عياده باشا عاد يعود عودا عودا لقران وياه عاد يعود عياده او وقت لا عياده كانت اجملي في عاده بجيري مصدره كده زي ما قصدي قصدي سداني تي سردانيكني خوشا بي پیغمبر يصلي على وساده فرما بها بقى بقى وقال صلي على الارض ان استطعت بعدين فكيلي فريلا قوذي أجرت ذكرى سُذكي له وعديد ما هذا ذي وإلا فأو مي إيماناً أجرنا بعض إشارات لبكر سجودك من ركوعك و بك سُذكي ركوعك يا بيقير دلال موقوفة بل الموقوف يجبرتك على هو يزوج وعن عاجز رضي الله تعالى عنها قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رأنا سعي صحوا الحاكم صح النسائي دا عاجزنا في الم رضي الله تعالى خواندي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا متربيعا هو تعل مشقي هو تعل مشقي بل تعل مشقي دائما يبيع غمدي كردي يجي لك لبدوي ابن بدليته بلوي ابن عمر راه يقاصبك باش ما تشقينيش <تصفيق> ذكر كامل راه تجي <تصفيق> يك قلت له توصل باش تخينيكي وجات توند دي امني لو توصل تقول او لا لا يزال اثري بينكم فهما لك تاع المشقله لحالي اعتيادين بو حتى قال صحيح نسائيه سبحانك اللهم بي حمدك سبحان الله إله إلا أن نستخبرك و نتوب إليك و آخر جعوان الحمد لله رب العالمين